Bismillahirrahmanirrahim Suratun anzalna ve naha vayan zelna fiha ayatim beynat l'al-likum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 وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 لكل إمرء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ المؤمنون والمؤمنات بأن نفسهم خيرا و قالوا هذا إفكم نبين لولا جاءوا عليه بأربعة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 سَمِعْتُمُ قُلْتُم ما يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أبداً إن كنتم مؤمنين.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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوثٌ رَحِيمٌ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يئتل الفضل منكم والسعه ان المتوء للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 yöme izi yüf fi him Allah dini hım el hak ve yâlem ne an ulaikemuberrun bimma yaqulun lehum magfiratun wa rizqun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 فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم فالله بما تعملون عليم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 ذلك أزكى لهم إن الله غبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضغن من أبصارهن ويحفظن ثروجهن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 إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمنهم. او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 ve la tukrhu fetyatkum al bilgai in arad netapsun al tabetoh arda hayatin dünya ve men yukrhu n fa وَلَ قَدَ أَن زَلن إلَكُم آياتَاتِ مُبَيينَاتٍ وَمَسَلَم مِنََّزينَ مِن قَبْلِكُم وَمَ رضَةَ للِمُتَّقيد فَلهَّهُ نُرُ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 الزجاجتك انها كوكب دري قد من شجره مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم نار نور على نور يهدي الله لنوري من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم.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 RIJALULLATI TUNHIIHIM TIJARATUN WA BAY'UN AN ZIKRILLAHI WA IQAMISSALATI WA ITA'IZ ZAKATI YAKHAFUNA YOWMAN TATQALLABU FIHIL QULUBU WAL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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بطيعة يحسبه الضمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برطه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار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 بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم نعرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتاب أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا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 "Qul aqiyu Allah ve aqiyu Rasul, fain towlufa idna ma alayhim hamil ve alaykom ma hamiltum, wain tuqiyu tahedu, wma alar Rasul illa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 بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأطينوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 والله عليم حكيم وإذا بلو الأقفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم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 يَطْمَئِنُّ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ